إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإفن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 وضع الشهداء، فإذا لم يأتوا بالشهادات فأولئك عند الله هم الكاذبون.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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم فيه علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.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 انتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم